تتصور بترد في الروح والزقله حزني بتوصل من غير ما حتى تدور لمسه يديك دي تصور بتخلي حزني No في عيونك لا بخاف ولا بتغرب برتاح في لحظة واروق في شدتي